Vielen Dank. ك في الصيد تبيعن في اللحم يا ام الرّاضية. I am the لا كده هو بلا في وتر الهواء قول المبكر والآخرة فهل Amen. Uh -huh.